فما شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيّام من أخر يريب الله بكم اليسر ولا يريب بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبر الله ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.